القرآن كتاب الله نور في الدياجي وفيه حلاوة الأرواح تبدو تلاوات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو لازلنا معكم مستمعين الكرام نتواصل في هذا البرنامج مع القرآن ومن تلاوات المساجد إلى تلاوة أخرى من القراءات العشر لقارئ من المغرب العربي مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة مستمعينا الكرام من القراءات العشر لقارئ من مشاهير قراء المغرب العربي من مواليد عام 1395 للهجرة بمراكش تلقى القرآن على يد والده الشيخ أحمد القزابري وهو من علماء مراكش البارزين قارئنا ختم القرآن وعمره لم يتجاوز الحادية عشرة. الحادية عشرة سافر بعد دراسته إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر دروسا بالمعهد الإسلامي بمكة سنة 1418 للهجرة ومرس الإمامة في مسجد الجامعة بجدة إنه القارئ الشيخ عمر القزابري وخلال مقامه بالسعودية تلقى الشيخ القزابري القرآن الكريم على يد عدد من كبار المشايخ منهم الشيخ محمود إسماعيل من علماء الأزهر والشيخ الفاه الموريتاني قبل أن يعود إلى المغرب ويتولى الخطابة في مسجد الريان بحي الألفة في الدار البيضاء حيث كانت خطبته تستقطيب آلاف المصلين بعد ذلك قرر الشيخ العودة إلى تعميق دراساته القرآنية حيث أقام في القاهرة دورة دراسية لختم القراءات العشر على يد الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم القراء بمصر والشيخ القزابر حاليا يشغل منصب إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب الشيخ عمر القزابري عرف بعلم القراءات سنستمع إلى تلاوة له برواية عن النافع من سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء وقد أفردت الحديث عن قصة نبي الله يوسف بن عقوب عليهم السلام وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد من إخوته ومن الآخرين في بيت عزيز مصر وفي السجن وفي تآمر النسوة حتى نجاه الله من ذلك الضيق والمقصود بها تسلية النبي بما مر عليه من الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد وغيرها من المقاصد وذلك كما قال الله تعالى في آخر آية من هذه السورة المباركة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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را لا. تلك آيات الكتاب المبين انما انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل لحديث، ويتم نعمته عليك وعلى ليعقوب كما أتم. ک من قبل ابراهیم و اسحاق، این ربک عليم حكيم، لَقَدْ كَانَ فِي يوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِنِ إذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُهُ أَحَبُّ إِلَى وَنَحْنُ عُصْبَهِ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَاقْتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلُمْ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 إذا الا خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 وما أَنْتَ بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قبيصه بذم كذب قال بل زولت لكم أنفسكم تصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى وهو قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة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 اخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض وعلّمه من تأويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشد آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت هيد لك قال معاذ الله إنه <مسجد> أحسن <سؤال> مثواني إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أذابرها ربه كذلك لنصرف عنه السوء والخشى إن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 وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ رَأَتُ الْعَزِيزَ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بمكرهن أرسلت ليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن هُنَّ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَارَ بَشَرٌ إِنْ هَارَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنْ الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ غَوَّتَهُ عَن نَّفْسِهِ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 فاستجابله ربهم فصرف عنه كيده إن هو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم اجعلنا ممن أبصر بالقرآن في دنياه وجه الأمان وقاده يوم لقائك للجنان ضمن فقرة القراءة العشر استمعت إلى هذه التلاوة وهي بصوت القارئ الشيخ عمر القزابري وهو من قراء المغرب العربي